الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي مدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضال وَإِذِ بَالتَلَ إِمَ رَيِي مَ رَُّهُ اللهم انصلنا واهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهر بيتي اطهر وَدَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله رَأْسَ أُمَّتِهِ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْرُوهُ إِلَى عَذَابٍ نَّاؤُ ثُمَّ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا <تسلمة لك> وأرنا مناسكنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا مهم يتنو ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالدين woo <laughs> فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يأقوب الموت إذ قال نعبد إلهك وإله آبائك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله لخالد لا ما كسبت ولا كن ما كسبتم ولا تسالون عن كانوا يحملون الحمد لله رب العالمين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 وَيْرِ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَى اللَّهِينَ وَقَالُوا مُنُوا مُهُودًا أَوْ نَصَارًا تَهْتَدُونَ قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قولوا اسماعيل وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط والاساطير بين أحد ونحن له سلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيتمون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 في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا, ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن وَأَجَلُهُ ذُم أَوْ لَطَارَا قُلْ إِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أظلم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما